أيحسب ان لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبتنا وطعام في يوم ذي مسغبة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 أصحاب المشأمة عليهم نار موسدة عليهم نار موسدة والشمس وضحاها